أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هدى وبشرى, هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ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 إِلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ والعذاب وهم في الاخرتهم الاخسرون وانك لتق القران من لد حكيم عليم وانك لتق القران من لد حكيم عليم اذ قال موسى لاهله انني انستنارا إِنِّي آتِيتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَادُونَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آلَسْتُ نَارًا إني أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْ هَذَا خَبَرٌ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْدُقُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ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 في تشع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما 117. وقعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا فحر مبين 118. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة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 قالت نملة لا تؤذي يا ايها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان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 وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَتَدَسَّى نَضَاحُ كَمْ مِنْ قَوْلِهَا فَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لا اعذبنه عذابا شديدا او لا ابحنه او لا ياتيني بسلطان مبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا بسلطان مبين فمكَ تَغَيْرَ بَعيد فَقَاحَقتُ بِماَالَ تُحقُ بهه وَوجِتُكَمِن سَدَئ بِنَبَقين فمكَ تَغَيْرَ بَعيد فَ انني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم انني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين قال سننظر كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أيها الملأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا أيها الملأ أهتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها لله وكذلك يفعلون قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وكذلك يفعلون وَإِني مُضصِلَةٌ إلَيْهِ بِهَدِيَكِ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَغجِع الْمُرسَلُون وَإِني مُبْسِلَةٌ إلَيْهِ بِهَدَكِ تَنَغِرَةٌ بِمَا يَغجِعُ الْمُرسَلُون فَلَمَّ جَاءسُلَمَا نَ قَااءةُ مِ الدُّونَنِ قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قَالَتْ أَنْتُمُدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا آدِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا آدِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ق يأَُهَمَلَأأَُكُمْ يَأتين بعبْشهَا قَضلَأَ يَأتُون مسلْمِين قلَياأَُهَمَلَ أأَكُمْ يَأثين بعبْشِهَا قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك أَلََّا رَآهُ مُسَقِضادَهُ قَالَ هذا مِن قَبْنِ رَبّين يَدُلُ وَنِي أَشْكُرُ أَمْ أأَتْكُ وَمَن شَكَرَكَ إ ماَا يَشْكُرُ لَِكْسِه وَمَن كَفََفَ إِ رَبّ غَنِي كَرم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرسد إليك طرف فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر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 قَالَ أَنُنَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا لَمْ تُبْرَأَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَانَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ كَذَا عَرْشُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِيَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْضُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْضُدُ مِنْ دُونِ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَقْيِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قِيلَ لَهَا ذُخْرِ الصَّرْحِ فَلَمَّا نَرَاهُ حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ ممرد مّن نَّرٍ مِن قِوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَ قدَدَ أَسَلَّ إلَ ثَمود أَخَاهُم صَالِحًا أَلِعبُودُ اللهَّه فَإِذَاهُ كَريقان يَخْتَصِمونُ وَلَ قال ي قَوْمِ لِمَا تَْعْجلِونَ بِالسَّيئَةِ قَضْلَحَسَنَ لولاَا تََّوفِون اللهَّه لاعََّكُم تُقْحمون قال لولا تََّفرِون اللهَّه لاعَكُم تُحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله دَلْ الآن تُمْ قَوْم تُفَْنون وَكَانك المدينلَةِ ف السعةُ رَحضِي يُكْسِدونَ فِي, في الأقْضِ وَلَا يُصْنِحون وَكَلَكِ المدينةِ ف السعة رَحْض يُكسِدونَةِ الأغْض وَلَا يُصْنحون قالوا تقسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك اهله واننا صادقون قالوا تَقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا ما شهدنا لهك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوق إذ قَالَ لِقَوْمِهِ تَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَون تُمْ تُ بصِرُون وَدُوق إذْ قَالَ لِقَوِْهِ تَأتُونَ الْ الفَاحِشَ سَوَعَن تُُ غَصِرُون أَإَِّكُملتَأتُونَ بْذِجَلَ شَهُوَةَم مِنْدونُون النِسَ بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين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 أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَاءِ أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ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 اَإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَظْلِمُونَ أَن نَّخْلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ, لها رواسي وجعل بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَى جَعَلَ الْأَضْغَارَ رَوَا سًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ذَٰلِكَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أٰإِلٰهٌ مَّعَ اللهِ ۗ قَلِيْلًا ما أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الزَّبَابِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ۗ أٰلِهَتُهُم مَّعَ الله ۚ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُوْنَ أَنَّى يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يوسن دنياها بشرا بين يدي رحمته ائناهم مع الله تعالى الله عن ما يشركون ام من الخلق ثم يعيده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 وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارت علمهم في الآخرة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 117. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون 118. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ على الناس ولكن وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين إِ هذا القُرآنَ يَقُصّ عَابَنِي إرائلَ أنْتََّهمم فيِي يَكْتَِفُون إِ هذا القُرآلَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فدَوككل علىى الله إِكَ على الحَقّ المُبين فدَوككل العالم الله إكَ على الحَقِّ المُبين إِكَ لا تُسمعُ المَووتَ وَلا تُسمِعُ الصّم مَدُعَ إذا وََّ مدبِرين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 في هَذِهِ الْعَمْيَ ضَلَالًا فِيهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ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 يُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَم تُحطُوا بِهَا عِلمًَا أََّ ل قُ تُمْ تَأَّلُون حتىََّ إِدَ جَ أُ قَالَكَذَّدَتُم بآيَكِي وَلَمْ تُحقُ بِهَا عِلمَا وَلَمْ تُحطُ بِهَا عِلْمَِهَّا لَا قُ تُمْ وَقَا القَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا وََلَمُوا فَهُم لا يَنطِقُون وَقَا الْ القَوُْ عَلَْهِم بِمَا غَلَمُوا خَهُم لا يَنطِقُون أَلَمِّ رَوأَ جَعَنَ الليلى لَسْكُنُ فِيهِ وَنَّهَا رَمُغُصِر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ بِالصُورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وَيَوْمَ يُنفَخُ بِالصُورِ فَفزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّ أَثَرٍ دَاخِرٍ وَأَنظِرِ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ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 منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء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 وَمَ نهتَدَ فَ إِ ماَا يَهتَد لَِنفسْسه وَمَضََّكَ قُل إَّ ماَا أَنَ مِنْ المُنذِرين إَِّ مِتُ الأعبودَ رََّّه الذدةِ الذي حَرغَّهَا وَلَهُ كللّ شيءَ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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قَدِمْنَا إِلَى قَوْمِهِ ذِكْرُ نوکری کوئی لوگ